تمام الثامنة بتوقيت العاصمة المحتلة تسع مساء هنا بستوديوهات الإضاءات الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الجريدة الإخبارية جعلت <تصفيق> للطرف على وجه القوات الاحتلال المغربية على جيد المشاركة في مقم السينبية التي دعت لها الفعاليات الحقية الصحراوية الأمين العامل الجبهة يكاتب الأمين العام الأممي بخصوص تدخل الهمجي الجديد لسلطات الاحتلال المغربية في حق متظاهرين وقفة الأربعة مخلفة نصابات متفوتة الخطورة رئيسه اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء يعرب عن ارتياح الحكومة الصحراوية لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بعدم شرعية نهب الثروات الطبيعيه من قبل الاحتلال والمفوض الأوروبي يؤكد أن المغرب مطالب بالتزام شرعية الدولية أباء عن إصابة معتقل سياسي صحراوي بمرض السلة بسجن إنزقان وتأجيل محاكمة آخر بسبب رفعه للعالم الصحراوي داخل محكمة الاحتلال بالعاصمة المحتلة تشتغل على ملف المفقودين بمساعدة السلطات المختصة الأكيد الملف هيدا طول ما معنا إجابات ومعنا حلول رح نضلنا عم نعمل فيه رح نضلنا عم نكتب مديرة مكتب الصليب الأحمر بمخيمات لجينة صحراويين تؤكد أن منظمتها عاجزة عن زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون مغربية وتبرز أن هيئتها تتابع قضية المفقودين وفي النشره ملف عن لقاء تواصلي للمنظمة بالإعلاميين. أهلا بكم ونبدأ الجريدة من رسالة الأمين العام للجبهه الأخ محمد عبد العزيز للأمين العام, للأمين العام للأمم المتحدة سيد بن كيمون التي استوقفه خلالها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون من اعتداءات جديدة طالت متظاهري وقفة الخامس عشر المعتادة فيه وندد فيه الأمين العام للجبهة بالحكم الجائر بسنة السجن النافذة في حق المعتقل السياسي الصحراوي عبد الفتاح الدلالة نفعي أحمد محمد ونصر رسالة يطبعها التديق والحصار المشدد من طرف دولة الاحتلال المغربي على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تتواصل أعمال القمع والتنكيل بحق المدنيين الصحراويين العزل فمساء الأربعاء الخامس عشر أكتوبر الفين واربع عشر وبينما شرعت جموع من المواطنين الصحراويين في تنظيم وقفة سلمية مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال سارعت قوات الاحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها من جيش وشرطة وقوات مساعدة في زي عسكري ومدني إلى مهاجمة المتظاهرين بعنف ووحشية عمياء تنم عن عدوانية وحقد وانتقام يضيف العام للجبهة في مكاتبته للأمير العام والمتحدة التدخل الجديد أدى إلى وقوع العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين المسالمين من بينهم دليل لحسن، بمب الفخير، لمجد ليلي، ديد الزين تمنى المساوي مارين البرحيمي عبد الحيد توبالي ومحمد حمية وبالتاريخ نفسه أقدمت سلطات الاحتلال يضيف الأمين العام للجبهة على إجراء محاكمة سورية جديدة وهذه المرة في حق المعتقل السياسي الصحراوي عبد الفتاح الدلال لتحكم عليه ظلما وعدوانا بسنة سجن نافذة وهذه المحاكمة الجديدة وإضافة إلى أنها لاغية من الأساس كونها تجري من طرف قوة احتلال عسكري لا شرعي فإنها تفتقد لأبسط الشروط المحاكمة العادلة وتأتي في سياق عمليات الترهيب المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي لثني المواطنين الصحراويين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة السيد الأمين العام هؤلاء المواطنون على غيران المئات من الصحراويين هم ضحايا التدخلات الوحشية لقوات الاحتلال المغربي لم يقترفوا ذنبا سوى المطالبة سلميا بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة حول تمكين الشعوب والبلدان المستعمرة من حقها في الاستقلال وإنه لا يؤسفنا أن نعيد التذكير بأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ترتكب من طرف قوة احتلال عسكري مغربي لا شرعي وفوق أرض واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا يضيف الأمين العام للجبهة إن المجتمع الدولي ممثلا بأعلى هيئة هي الأمم المتحدة من خلال الأمين العام ومجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام انتهاك المملكة المغربية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في وقت تواصل فيه عرقلة جهود التسوية التي يقودها مبعوثكم الشخصي السيد كريستوفر روس. إننا نطالبكم بالتحرك العاجل وفرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة في حق دولة الاحتلال المغربية من أجل وقف هذه الانتهاكات ورفع الحصار الخانق المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة وفتحها أمام المراقبين الدوليين المستقلين وإطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراوي. وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة جدار الاحتلال المغربي الفاصل والتعجيل باستكمال مسار الحل الديمقراطي للنزاع الصحراوي المغربي بتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي أرجو السيد الأمين العام أن تتفضلوا بإبلاغ محتوى رسالتنا هذه إلى أعضاء مجلس الأمن وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام محمد أب العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو في الأثناء ودعما للقائمة التي وردت في رسالة قبل حين فادت وزارة الأرض المحتلة والجاليات والريف الوطنية بأسماء أخرى كانت ضحية للاعتداء جاءت على النحو التالي: محمد باها المويق في عيش التويلية بالقاسم محمد الطالب بمبا الفقير لمجد الليلي ديدا اليزيد تومن المساوي مريم البرحيمي عبد عبدالحي توبالي محمد حمية الحبيب الصالحي الناجم سيدي سليمان بريه حدهم لمجيد حامد الفلايلي الخليفة أحمد يادة نيها العبيدي وبريانا مساعدة. الاعتداء الجديد يثبت مجددا أن الاحتلال المغربي لا زال مستمرا في منع ومصادرة الحق في التظاهر السلمية. بمختلف أراضينا المحتلة ومناطق جنوب المغرب قوات القمع المغربية كانت وفية لاساليب القمعي مستعمله القوه والعنف والسب والشتم لمنع المتظاهرين وأغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي ومن حقهم في التعبير وهو ما يشكل خرقا سافرا ومسا واضحا لحقوق المواطنين المكفولة في المواثيق والعهود الدولية مناسلتنا من العيون المحتلة حياة خطاري وروبرتاج عن الوقفة يرصد أراء وشهادات بعض ضحايا الاعتداء المغربي الأخير. خرجت الجماهير الصحراوية وحاولت صناعة الحدث أمام قوة عسكرية وطابور من السيارات البوليسية المتنوعة. شرطة بزي مدني ورسمي وقوات مساعدة شرعت في تعنيف المشاركين ولعل مشهد النشط الحقوقي لحسن دليل هو مشهد ينضاف إلى عديد المشاهد المأساوية تعرضت للضرب على يد القوات الاحتلال المغربية على هذه المشاركة في عقل السنبية التي دعت لها الفعاليات الحقوقية. دوريات الشرطة شرعت في ملاحقة المشاركين عبر الأزقة والشوارع ورشقهم بالحجرة هذا التدخل العدواني خلف ضحايا جلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الوقفة كانت من ضمن الوقفات اللي قاموا فيها الصحراويين واليوم نقمع ياسر من الصحراويين اللي بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم يعني الناس اللي مرض عقليا. وهذا كان يجب أن هذا نستنقروه ونحمل ونسلية المجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية ونجد تدخل عجل من هذا الشيء صباح كل يوم جديد تستفيق مدينة العيون الجلحة على شوارع وأزقة وأحياء باتت أشبه بالجحيم حصار عسكري وإعلامي يطفو على واقع المنطقة الذي يحمل في ثناياه أبشع أنواع الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية وكيف إذا كانت صباحا هو بداية يوم موعد لكسر أصوار الحصار الخانقي والنزول إلى الشارع من أجل التعبير عن الآراء وعن المواقف الخامس عشر من كل شهر موعد لكل صحراويين صحراويين مرقوا في محطة من محطات نضالهم المعروفة ما استغربوا ولا لن يستغربوا معاملة السلطات المغربية لتعاملنا بها هذه ضريبة لا بد نعطوها ومستعدين نعطوها يعمس عاطين شهيد وليهم اللي يعطين ضحايا ثاني، وقد الله هنا أعطوه الشهداء والضحايا أولئك المعتقلين إلى أن نتمكنوا بال من حريتنا واستغلالنا وبناء دولتنا على كامل الصحراء الغرب خرجت الجماهير الصحراوية في الزمان والمكان المحددين على الصاعة السادسة بتوقيت جرينتشا وبشارع التحرير للمشاركة في وقفة حضارية سلمية تحمل عنوان الوحدة الوطنية الحصن الحصين لحماية المكتسبات نحن اليوم اللي امرقنا في وقفة الجماهير الصحراوية وامرقنا للشارع وتعرضنا لشي طبيعي عودين عليه وذا الله هو والذي ننتظر منه يا غير ذلك ما هو ولله يرضنا عن نط ال وحقنا وعن مرجول الشارع وعن مصيرنا للوادول وهو تقرير المصير اللي لابد منه. نحن كنا فاقفة سلمية نطالب بتقرير المصير تجمدت علينا السلطات المغربية بجميع أصنافها واليوم ما لنا متراجعين ولا لنا متخلين عن عن هدفنا وهو تقرير مصيرنا. وكل الوطن والشهادة الشعب الصحراوي كان ينفقه من وقفاته المطالبة بما هو حق له ونقوله هون الاحتلال عن نوره البطش والبط بط النساء وبط الأطفال الشيوخ لذي زيدنا إلا قناعة وإصرار على مطالبتنا بالاستقلال الوطني تضطح الشعوب في ارجاء العالم الى المحافظه على حقوقها فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي حيث يحق للناس التجمع والتظاهر والتعبير الحر حسب ما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تثبته الدولة المغربية في أرض الصحراء الغربية هو عكس ذلك تماما حين تنحرف عن ما تتعارف عليه الأمم حول عهود حقوق الإنسان حياة خطاري العون المحتلة الى اخبار معتقلنا السياسيين بمختلف السجون المغربيه حيث لا زالت اداره سجن زغان المغربية تمعن في مضايقه المعتقل الصحراوي ابراهيم الداودي بسبب صموده وثباته على مواقفه السياسيه المطالبه بحق شعبه في تقرير المصير والاستقلال واقدمت اداره سجن زغان في فصل جديد للانتهاكات التي تنتهجها ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وبصفة خاصة المعتقل السياسي الصحراوي ابراهيم الدودي على حرمانه منذ ما يقارب 15 عشر يوما من حقه في إجراء الاتصالات الهاتفيه مع افراد اسرته الذين يتخوفون على السلامه الجسديه لابنهما حيث توصلوا مؤخرا بنباء اصابته بداء السل نتيجه سوء المعامله التي يتعرض لها والاهمال الطبي الممنهج بالاضافه الى مكان الاحتجاز الذي يتواجد به والمنافي لشروط السلامه والتي ترتب عنها مؤخرا اصابه ابنها بهذا المرض العضال رغم رغم كان عن كونه كان يتمتع بصحه جيده قبل اعتقاله الوضع المزري الذي يعيشه المعتقل السياسي الصحراوي ابراهيم الداودي يعيد الى الاذهان حاله الشهيد حسن الوالي إلى نبأ آخر حيث مثل المعتقل السياسي الصحراوي محمد لخفاوني أمام هيئة محكمة الإسناف قضاء الدرجة الأولى بالعاصمة المحتلة بتهم ملفقة لا علاقة له بها وتتعلق بالاعتداء على مهاجر افريقي وهو ما نفاه لخفاوني جملة وتفصيلا معتبرا في نفس الوقت أنها محاولة أخرى للانتقام منه بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة باحترام حق شعبنا في تقرير المصير المعتقل السياسي الصحراوي محمد لخفوني وبعد احضاره من طرف الشرطه المغربيه دخل القاعه مرددا الشعارات الوطنيه وحاملا للعلم الوطني الصحراوي ما أثر حفيظه قاضي الجلسه الذي امر بتاجيلها الى أجل غير مسمى وإرجاع محمد لخفوني الى سجنه بحله بمدينه العيون المحتله لخفوني وبعد عودته من المحكمة تعرض لسيل من التهديد والوعيد والممارسات غير القانونية من قبل موظفي وحراس السجن ومصادرت كل الحاجيات التي بحوزته إذ أنضم ما يقارب الخمسة عشر دقيقة مكبل اليدين كما أخضع مدير السجن لكحل عبدالله الزنفوري المعتقل السياسي محمد لخفوني للتحقيق قصد معرفة الطريقة والكيفية التي حصل بها على العلم الوطني الصحراوي وهو ما لم يستجب له البطل توصلنا الاستماع إلى هذه الانباء مباشرة من استوديوهات الاذعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أحدث نشراتنا ليصفرية. الإخبارية وأحدث الروبورتاجات والتقارير والمقابلات والتقارير الإخبارية والتقارير الإخبارية تماماً يا جدار أحييكم والسلام عليكم لأنها من أهم الثوابت الوطنية ولأنها خط أحمر الأصوات تعالى التزامناً والثاني عشر أكتوبر التاريخية أمام جدر العار هذا وأكثر. تجدونه خلال زيارتكم لموقعنا على شبكة المعلومات الدولية الراسد راديو راديو الموقع الإلكتروني للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الراسد راديو نافذتك على العالم خمسة عشر دقيقة بعد التاسعة هنا بسديوهات الإذاعة الوطنية ومنها تواصلون للسماع إلى تفاصيل الجريدة عرب رئيسو اللجنة الوطنية لتطبيق الاستفتاء الأخ محمد خداد عن ارتياح الحكومة الصحراوية وأجبت البوليساريو لقرار المحكمة الأوروبية الأخير حول عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي وأكد عضو المالة الوطنية أن القرار يعتبر خطوة جد هامة من أجل فرض احترام سيادة شعبنا على ثرواته الطبيعية وطالب الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على أن الصحراء الغربية إقليما مستعم بالعمل الجاد من أجل الاحترام الصارم للقانون وشرعية الدوليين والتخلي عن الترويج لما يسمونه الإدارة الفعلية التي لا تعتمد على أي أساس قانوني لكون وجود المغرب بصحراء الغربية يبقى في نظر القانون الدولي قوة احتلال الشرعية وجاء قرار المحكمة الأوروبية الاثنين الماضي بسترسبورغ الفرنسية واضحاً وصريحا حيث اكدت المحكمه بان المغرب لا يملك اي قوه ولا شرعية لتسليم رخص الصيد البحري للصيادين الأوروبيين في إطار اتفاقية الصيد البحري التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي إلا من خلال اللجنة الأوروبية للصيد البحري كما أن هذه الاتفاقيات الممنوحة للصيد لا تخرج عن المياه الإقليمية للمغرب المعترف له بها دوليا ولا يمكن أن تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية لأن ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي في سياق متصل صرح المفوض الأوروبي المكلف بتوسيع سياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول أن الصحراء الغربية تعتبر إقليما غير مستقل وأن المغرب يعد في الواقع سلطة مديرة جاء ذلك في رده على برلمان أوروبي باسم المفوضية الأوروبية وأضاف ستيفان فول أن المغرب مطالب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعي للإقليم غير المستقل الذي التي تراعي اساسا مصالح سكان هذا الاقليم وحسب السيد فولا فان الاتحاد الاوروبي يسهر على ان تكون كافه اتفاقاته مطابقه للقانون الدولي سواء من خلال احكام خاصه او الاليه الاخرى للمعالجه من طرف مختلف اللجان الثنائيه في اطار اتفاق الشراكه في الملف دائما والى العاصمه الموريتانيه اكشوط اين شارك وفد عن بلادنا يقوده ممثل الجبهه البيوتراليه الاخ كمال الفاضل في الطبعة الثالثه من مؤتمر ومعرض الصناعه والمعادن والنفط بحضور الرئيس الموريتاني ونظم الوفد المشارك معرضاً لصور مقدما عروضاً حول الثروة المعدنية ببلادنا كما كانت للوفد عدة لقاءات مع الوفود المشاركة سمحت له بتقديم شروحات مفصلة حول الثروات الطبيعية الصحراويه وأقدم مديره الشركة الأسترالية هانو روسوريسيس التي وقعت مؤخرا سبع اتفاقيات مع بلادنا للتنقيب عن المعادن وحاضرتين حول نتائج عمليات التنقيب التي قامت بها الشركة في الأراضي المحررة المؤتمر افتتح اشغاله الوزير الاول الموريتاني السيد يحيى ولد حدامين وحظية المعارض بزياره للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز كما حضر اشغاله وزير النفط والطاقه والمعادن الموريتانيه السيد محمد الخونه والسيد محمد عبد الله ولد أدعى الاداري المدير العام للشركه الموريتانيه للصناعه والمناجم الراعية الأساسية للمعرض والسيد باتريك هيك نائب الرئيس الإقليمي لفريقيا لشركة كنروسا اقتصاديا دائما أدى المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية بشدة اليوم تورط الشركة. سويسرية في عملية غير قانونية وغير شرعية للتنقيب عن البترول في السواحل الصحراويه ويتعلق الأمر بتوقيع الشركة على اتفاقيتين للتنقيب عن البترول والغاز مع إدارة الاحتلال المغربي تخص منظمة فام أوغينيتا الواقعة جنوب غرب مدينة العين المحتلة كما ادان المرصد بشده تورط الاحتلال المغربي لشركه للشركه في عمليه غير قانونيه وغير شرعيه وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي المتعلق بالاقليم التي لا زالت مدرجه على لائحه اللجنه الرابعه للامم المتحده لتصفيه الاستعمار باعتبار الصحراء الغربيه لا زالت ضمن هذه اللائحه الامميه وتعهد المرسد ببذل كل الجهود للتصدي لكل محاولة النهب والاستغلال غير القانونية لمقدرات الشعب الصحراويه نظم اليوم مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمخيمات لاجئين الصحراويين بمقر المفوضية السامية لغوث اللاجئين جلسة تواصلية مع ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية في, في لقاءات أقول ترمي إلى التحسيس بالقانون الدولي والإنساني وعمل واختصاص هيئات لجان المؤسسة الإنسانية وبحث سبل التعاون مع كافة الشركاء. في ميدان عملها السيد الحسن حضرت اللقاء وأعدت روبرتاجا عن الموضوع. في يوم دراسي حول أهداف وتخصصات ومهام اللجان الصليب الأحمر الدولي وتعاطيه مع الجمعيات الوطنية للهلال والصليب الحمروين في العالم التقى بعض صحفي المؤسسة الإعلامية بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمديره مكتب لجنه الصليب الأحمر الدولي السيدة نانسي نصر الدين مرفوقه بمندوبتين عن فرع المنظمة الإقليمي في الصحراء الغربية والمغرب وتونس التي يدير منها مهامه منذ العام 1987 بصفتها بلدا قريبا من نزاع في الصحراء الغربية ومحيدة بحسب ما ذهبت إليه ممثلة اللجنة في بداية عرضهن وزير الإعلام الأخ محمد المومي التامك وخلال الافتتاح للجلسة الثنائية أكد في كلمته الترحبية على دور الشراكة الإعلامية بالمنظمات العاملة في الحقل الإنسان بالمخيمات في التخفيف من معاناة الشعبين داعيا نياها لتعزيز العمل الثنائي بين الجانبين عندنا مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة الصحة الصحراوية ومع وزارة التعليم، مع غيرها من المؤسسات. اللي عندها دور طبعاً وعندها رسالة إنسانية في ترقية المجتمع الصحراوي وفي مواجهة يعني الإشكاليات التي يعاني منها اللاجئين الصحراويين وبالتالي نحن نعتبر كذلك هذه المنظمة بأن لها دور إنساني وبالتالي فنحن نرحب جداً بأن تكون الشريك لنا وأن نكون لها شريك من خلالكم كمنظمة نفضل أن ننادي جميع المنظمات الإنسانية الموجودة داخل مناطق اللجوء ندعوها الى ان تقتدي بكم وان تكونوا نكون جميعا شركاء في البعد الانساني من اجل يعني مواجهه التحديات والانشغالات التي نعاني اللقاء وشكل فرصة لإطلاع الإعلاميين على بنود ومرابي وخصوصية القانون الدولي الإنساني في عرض القتل السيدة ريم عسل التي توضح في هذا التسجيل له. جميع دول العالم من واجبها نشر القانون الدولي الإنساني كذلك الهيل الأحمر والسليب الأحمر في كل مكان وعددهم 189 جمعية من واجبها نشر قانون الدولي الإنساني في الأوساط المختلفة. تخلينا نقص من معاناة الإنسان. نقص من من إمكانية التداعية على البشر على المدنيين على الغير مشاركين في الحرب الإعلاميون من مختلف وسائل الإعلام الوطنية تساءلوا بخصوص أدوار المنظمة ومهامها في واقع شعبنا اليوم سيما في أراضينا المحتلة مثل ما يؤكد مدير التعاون بالوزارة الأخ الخليل محمد لمين وكان لقاء مهم الأهم من ذلك هو حضور مشاركة من كل وسائل الإعلامية ولهذا تم نقاش وثمر وجيد لاحظنا أنه كان هناك تقصير خاصة في العمل الإنساني موجه للصحراويين ولهذا يخلق قدر من من طرف الإعلاميين ولماذا التقصير خاصة عن العمل الإنساني للجنة في المناطق المحتلة وخاصة اللي اتلقاوها المواطنين في المدن المحتلة وهذا هو حقيقة الشيء الوحيد والكبير اللي احنا نراهنوا عليه ورد تغييمها للقاء ونتائج تتحدث المكلفة بالاتصال بالمندوبية الإقليمية لللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس السيدة فاتن متهناء كان كثير شيق لأنه من خلال أسئلهم تعال الصحفيين يعني حسينا اهتمام كبير بالموضوع سواء بالمنظمة أو بالقانون الدولي الإنساني المفقودون والعائلات المقسمة والمعتقلون وحالة الحرب وضحاياها والخدمات الطبية والصحية والتدخل في الأزمات ومساعدة البلدان في تكريس ثقافة القانون الدولي الإنساني. أرضية خصبة لعمل الصليب الأحمر الدولي وشعبنا في أمس الحاجة لسند دولي في وقت صمت فيه أو ابتعد الكثيرون متخلين عن مسؤولياتهم وما أكثرها سيدة الحسن من مفوضية شؤون اللاجئين للإذاعة الوطنية إلى ذلك أبرزت مديرة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمخيمة لاجئين صحراويين السيدة نانسي نصر الدين. ان الجلسه مع وسائط الاعلام تدخل ضمن سلسله من الجلسات بداها المكتب مع كافه المؤسسات الوطنيه مارس الماضي قصد طرق المواضيع التي لها علاقه بعمل اللجنه بالمخيمات الزميل في احمد محمد اجرى حوارا مع السيده نانسي نصر الدين التي اكدت ان هيئتها وإن شملت تخصصاتها زيارة السجناء عبر العالم إلا أنهم يبقون عاجزين عن دخول المغرب ولم تذكر الأسباب وراء ذلك القصور في وقت كنا قد سالناها بداية عن تجربة تبادل الأسر بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي فأجابت في هذا الحوار الذي نتابعه سوياً. نحنا بدأنا العمل يعني بالمخيمات اللاجئين الصحراويين. من ال91 متواجدين بالمخيمات. وعم نشتغل على ملفات متعددة. منها كانت لا سنة الالفان وخمسة. ملفات تبادل الاسرة. حاليا من بداية الالفان وسبعة لليوم نحن متواجدين بالمخيمات الصحراوية. تحديدا هلا بمركز شهيد الشريف. لا نشتغل مع ضحايا الحرب والالغام. وجودنا هون هو تقبل من من السلطات الصحراوية. لو ما انتم تقبل قبلنا نحن مش موجودين. الشركاء اللي عم نشتغل معهم وزارة الصحة والشكر الكبير لقلهم لأنه التعاون والاتفاق المبروم معهم هو اللي عم بيخلينا نعمل شغلنا بطريقة صحيحة. أكيد الوزارات الباقية بخص بالشكر كمان وزارة الرعاية الاجتماعية اللي هي عم بتسهل كل زياراتنا الميدانية. الهلال الأحمر الصحراوي كمان عم نعمل معهم وعم بيكونوا يعني عطول ملتزمين وداعمين لقلنا لو مسيرة هون نحن موجودين هون لعمل إنساني وأكيد يعني رح نضل موجودين طول ما في حاجة من آمن بالمعاناة لو مش مآمنين إنه في معاناة ما كنا نواجدنا هون طبعا من بين التجارب التي خطموها خاصة منذ تواجد لجنة خاصة بتونس من عام 1987 وجدتم خصيصا من أجل متابعة النزاع في الصحراء الغربية ولا شك على أنه من بين الأمور التي أشرفتم عليه هي عملية تبادل الأسرى بين طرفي النزاع ماذا عن هذه العملية وكيف كيف تمت وكيف حتى تم التنسيق معها لم يكن هنالك ايضا ملفات سريه أكيد يعني تبادل الأسرة بيكون بالتعاون مع السلطات من طرفي النزاع. الصليب الأحمر عنده مهنة عمل وعنده طريقة عمل بتبادل الأسرة صارت على أكمل وجه والحمد لله يعني تكللت بالنجاح من كافة الطرفين. وهذا كان بالألفين وخمسة يعني وخلوا الملف تسكر وتسكر بطريقة إيجابية ضمن معايير بتشتغل فيها الصليب الأحمر بالتعاون أكيد مع طرفي النزاع لتبادل. Laten we La, no. هيدا الشيء يعني بده طرفين مشترك طرف واحد هذا يقودنا الى انه من اختصاصكم ايضا هي متابعه قضايا المفقودين والمختفين قسريا في كاف في اي نزاع ما في اي بؤره توتر ما في العالم فضلا على متابعه ايضا حاله المحتجزين يعني البعض يسميهم مثلا معتقلين مساجين وما الى ذلك لكن انتم بالنسبه اليكم هم محتجزين ايا كانت صفه هذا الاحتجاز يعني هذا يقودنا الى الملف الصحراوي وخاصه فيما يتعلق بقضيتي المفقودين الصحراوي بحيث ان هناك اكثر من 600 مفقود صحراوي فضلا أكثر من مئة معتقل سياسي صحراوي ماذا عن متابعتكم لهذه الملفات وكيف يمكن تدخل لجنتكم في هذا الاتجاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشتغل على ملف المفقودين بمساعدة السلطات المختصة الأكيد الملف هيدا طول ما ما عنا إجابات وما عنا حلول رح نضلنا عم نعمل فيه رح نضلنا عم نكمل لأنه الهدف هو أعطاء يعني الأهل عندهم حق المعرفة هيدا الشيء الصليب الأحمر بيشتغل عليه وبيأمن فيه والملف لها ماشي وعم نشتغل عليه. استطعتم دخول المغرب وزيارة معتقلين السياسيين؟ بالمغرب نحن ما لا يسمح بعد للصليب الأحمر بعد ما منقون بزيارات. لماذا في رأيك؟ بتفضل إنه ما أجيب هذا السؤال. أيضا احنا يعني مثل ما فسرنا لكم قبل بأي تواجد لإلنا بأي منطقة أكيد ما في نزاع هو بتم من خلال يعني اللجنة الدولية بتعرض على على الدولة. والدولة هي بتوافق وبتعطي الحقوق يعني ضمن اتفاقيات مبرمة مع الدولة سيدة نانسي نصر الدين كنت معنا شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات لازلتم تولون الاستماع إلى هذه الأنباهم بشرة من السيديوات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحروية الديمقراطية حماية للقضية الوطنية حماية للقضية الوطنية وصونا, وصونا لمكاسبها تصدّل لدسائس الاحتلال وسياساته الاستعمارية. الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية. خيار تاريخي ومسار جامع لكل الصحراويين لكل الصحرويين. حصلا للدورة التكوينية وضمن سلسلة المحاضرات التي برمجتها المديرية المركزية للمحافظين نشط اليوم كل من عضو الأمانة الوطنية مسؤول الأمانة الفروع على أخسال ملصيرة والأخصي دحمد أمريج محاضر حول التنظيم السياسي للجبهة وأهمية الهيكلة في جهاز التنظيم السياسي عندما تطرق الأخسال ملصير إلى تطور هذا الجهاز ليشمل كافة الجسم الصحراوي باعتباره قناة سياسية تصب في الهدف العام للصحراويين وهو الاستقلال الوطني وأكد. اذن ان المحافظه السياسيه للجيش الشعبي كانت جزءا من هذا التنظيم عبر مراحله المختلفه مبرزا الاشكالات التي واجهت الجهاز ملفتا الانتباه بضروره تقييم الاداء لمنتسبي القطاعه إلى ولاية العيون التي أشرف بها الوالي الأخ حم البنية على اجتماع للجنة الجهوية المشرفة على انتخابي أمناء الفروع المحلية والأساسية لدراسة ملفات المترشحين الزميل الكوري صيل من ولاية العيون وتفاصيل العملية في إطار التحضير للندوات السياسية لانتخاب الأمناء المحليين بالدوائر اجتمعت اليوم اللجنة الجهوية برئاسة الأخ حمى البنية عضل منة الوطنية وللولاية للوقوف على آخر الملفات المقدمة من قبل المترشحين حيث كان اليوم آخر أيام لاستقبال ملفات المترشحين عن هذا الاجتماع يقول الأخ يوب محمد أحمد محامي ومستشار قانوني لللجنة الجهوية يتحدث لنا عن الشروط القانونية المطروحة للمترشح بالنسبة للراغبين في الترشح منصب فرع أساسي يدعم ملفهم واشرة لدى إدارة الفرع المحلي بعد استكمال الوثائق المطلوبة المثال المطلوب بالنسبة من لمستوى الدائرة اللي توضع عند اللجنة المحلية على مستوى الولاية تتوفر لازم توفر شروط من بينها نسخة بطاقة التاريخ الوطنية والشهادة تأطير أو إثبات للسنوات الخدمة من الجهة التنظيمية التابعة لها ونصبه الحالي الذي يشغله واضافة إلى صحيفة السوابق العدلية، اضافة إلى شهاد إثبات أدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور الذين تقل عمارهم عن أربعين سنة. للإشارة، اللجنة الجهوية كانت قد عقدت أول اجتماع لها يوم الرابع عشر أكتوبر الجاري من إذاعة الزملة الكوريسيلة للإذاعة الوطنية. إلى رصد لجانبي من احتفالات الجلية الصحراويه بذكرى التاسعة والثلاثين للوحدة الوطنية بجزر الكنارية أين نتابع تقريرا لمراسل الإضاءة الوطنية محمد بنفع من مدريد. بجزيرة فورتي بنتورا أشرف الممثل الجهوي بمقاطعة كاناريا الأخ حمد منصور بمعية الأخ أحمد محمد أحمد رئيس مكتب الجالية الصحراوية بأوروبا على جمع عام للجالية الصحراوية تم خلاله استحضار الدلالات العميقة لتاريخ 12 أكتوبر وفوائده الجمة على الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وقد انتقل الأخوان إلى باقي الجزر الكنارية التي بها حصلت نشاطات تخلد الحدث وبالتعاون بين المكتب الجهوي الصحراوي بمقاطعه كناريا ايضا وجمعيه الجاليه الصحراويه بلاس بالماس والتنسيقيه النقابيه الكناريه الداعمه لشعبنا تم تخليد الحدث بانشطه متنوعه بساحه الاطلس بعاصمه المقاطعه وذلك بحضور واسع من لدن افراد الجاليه الصحراويه والمتعاطفين الكناريين وبدايه للانشطه المبرمجه جرت وقائع طويله مستديره داخل خيمه صحراويه بمشاركه مسؤولي شريبه الحزب الاشتراكي العمالي وحزب نستطيع واليسار الموحد ونائب الممثل الجهوي الأخ محمد سعيد ومسير الطاولة عمار عبد الجليل عن التنسيقية النقابية الكنارية والجالية الصحراوية مدريد إلى اللقاء أعلاميا أولت الصحفة الجزائرية اهتماما متزايدا لنتائج اللجنة الأممية الرابعة المختصة بتصفية الاستعمار التي أجمعت على ضرورة تمكين شعبنا من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير محمد ألمين بوعلي من الجزائر العاصمة وقراءة في سطور وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة المصادقة بالإجماع على الدائحة الأممية الأخيرة من طرف الدول الأعضاء في منظمة يلوم من المتحدة للممثلين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة المكلفة بتصفية الاستعمار حظية اليوم باهتمام وسائل الإعلام الجزائرية التي اعتبرتها تأكيدا دوليا جديدا على ضرورة الإسراء في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال ونقلت الصحافة الجزائرية تحت عناوينها: الجزائر تعرب عن رغبها للمصادقة على لائحة أممية حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وجبهة البوليساريو تدعو الى تسريع مصير المفاوضات، وكشف جريدة الشعب: الأمم المتحدة تشد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وتطرقت العديد من الصحف منها يومية الخبر والمجاهد والبلاد وأخبار اليوم والمستقبل والإكسبرسون والوشيط تحت عنوان واحد الجزائر تعرب عن ارتياحها للمصادقة على لائحة أممية حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية تضيف الصحف الجزائرية أن اللجنة الرابعة تؤكد جليا تمسك المجتمع الديري التام بالاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال وفقا لمبادئ ميثاق فلوة من المتحيدة وبلائحة رقم 14-15 المتعلقة بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة من التار حيكم وسبب عليكم في وقت تزداد فيه عزلة المغرب قاريا يتحجج من بوابة حمل إبولا ليتهرب من تنظيمه لبطولة كأس أمم إفريقيا المزمع تنظيمها مطلع السنة المقبلة المخاوف المغربية لا تعد كونها طلاء للتوجس من نقل المرافعة الافريقيه للدفاع عن حق شعبنا العادل في الحرية والاستقلال سياسيا وحقوقيا للغياضة رقب أحمد باب وتقرير يكشف تناقضات المغرب وحججه الواهية بعدما اصبح المنتخب الجزائري لكرة القدم اول المتاهلين لكاس امم افريقيا بالمغرب تقدمت الاتحاديه المغربيه لكره القدم فجاه بطلب رسمي للكاف الافريقي بالاعتذار عن تنظيم البطوله المزمع تنظيمها يناير القادم بحجه وباء الايبولا فلماذا ظهر الايبولا فقط بعد تاهل الخضر المنتظر وهل تناسى المقاربة تنظيم كأس العالم للأندية أو آخر العام الجاري؟ أم أن الايبولا تنتظر بفارق الصبر الحنين للأفارقة في كرنفالهم القاري في وقت بإمكان فريق كنغولي من إفريقيا ذاتها أن يصل إلى مراكش في الكأس العالمية إن تخطى وفاق السطيفة الجزائري في لقاء الدور النهائي عن القارة ففي وقت بدأ فيه العدد التنازلي للكاس الإفريقية يحافظ فيه الاحتلال المغربي على علاقاته الاقتصادية والتجارية بالبلدان المصاب بالفيروس عبر رحلات الطيران وغيرها. إذن التبادل التجاري والاقتصادي لا علاقة له بالإيبولا هل فعلا سلطات الاحتلال غير قادرة على حماية البطولة من الوباء وبالإمكان حماية كاس العالم للأندية من أيدا؟ أمنه من المؤكد أن تكون النسبة الاكبر من جماهير البطولة قادمة من منطقة شمال إفريقيا الجزائر تونس مصر بحكم القرب الجغرافي والتطور الاقتصادي وبصفة خاصة الجزائر التي يتميز جمهورها بالوفاء للمنتخب الأول والتنقل معه في أكثر من مناسبة إلى الخارج فما بالك ببضع كيلومترات لن تمنع الجمهور الجزائري من الزحف للعودة من قريب بالكأس الثاني فضلا على احتمال زحف الجماهير الصحراوية بالأراضي المحتلة إلى ملائك لاعب كان داخل المغرب، وهو ما قد يشكل الهاجس الحقيقي من خشية الرباط أن تتحول الكأس إلى منبر دولي وقاري للمرافعة عن حق شعبنا العادل في الحرية والاستقلال في ظل تواجد عدد كبير من الجزائريين المجاهرين بدعم لنضالنا المشروع، وهو ما قد يحرج كثيرا سلطات الاحتلال كما أنه يمكن. أن يوصل أصوات المنادين بالاستقلال إلى العالم من خلال التواجد الكبير لوسائل الإعلام الدولية أثناء أيام البطولة العدد الكبير المتوقع للمناصرين الجزائريين بالإضافة إلى الصحراويين في الأرض المحتلة وجنوب المغرب من شأنه أن يساهم في تحويل البطولة إلى منبر للمطالبة باستقلال الصحراء القربية خاصة أن التظاهر الرياضي الأكبر في افريقيا ستحظى بتقطية إعلامية واسعة وهو ما ذهبت إليه في تحليلها بعض وسائل الإعلام الدولية في قارة تتلقف القضية الصحراوية العادلة سياسيا وليس قريبا أن تشملها رياضيا ايضا وتتابعنا بعد الجريده الاخباريه مباشره برنامج اضاءات اخباريه الذي يبحث قرار طلب المغرب المفاجئ بتاجيل بطوله كاس امم افريقيا تختم الجريدة بهذا الخبر الحزين حيث انتقل إلى رحمة الله الاثنين الماضي الأب معطم مولانا معطل مولود متأثرا بمرض عضال عن عمر ناهز تسن وسبعين عاما. المرحوم انخرط في التنظيم السياسي للجبهة عام ٥٧٩٠٠٠٠ والتحق بالنحية العسكرية الأولى إلى أن ألحقه المرض الفقيد أولي أربعة أبناء بينهم ابنان رحم الله الأب معطى مولانا معطى مولود وألهم أهله أهل أهل ذوي من الصبر والسلوان إنه سميع المجيب إن لله وإن إليه راجعون هكذا تكاملت ملفات الجريدة لم يبقى سوى التذكير بأبرز مجاة فيها من أنبه الأمين العام للجبهة يكاتب الأمين العام الأممي بخصوص تدخل الهمجي الجديد سلطات الاحتلال المغربية في حق متظاهرين وقفة الأربعاء مخلفا إصابات متفاوته الخطورة رئيسه واللجنة الوطنية لتنظيم الاسفتاء يعرب عن ارتياح الحكومة الصحراوية لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بعدم شرعية نهب ثروات طبيعية من قبل الاحتلال والمفوض الأوروبي يؤكد أن المغرب مطالب بالالتزام الشرعية الدولية أنباء عن إصابة معتقل سياسي صحراوي بمرض سل بسجن زجان وتأجيل محاكمة آخر بسبب رفعه للعالم الصحراوي داخل محكمة الاحتلال بالعاصمة المحتلة وتابعت في الجريده مديره مكتب الصليب الاحمر بمخيمات الانجين الصحراويين تؤكد ان منظمتها عاجزه عن زياره المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون المغربيه وتبرز ان هيئتها تتابع قضيه المفقودين تابعتم هذه الأخبار مباشرة من ستوديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نشكر لكم طيب المتابعة في الختام لكم تحية النجم الأخليل في الهندسة الصوتية والإخراج وفي هيئة التحرير نفي أحمد محمد وفي التقديم عبد عبدالجليل أما الآن تتابعون برنامج ضاءات إخبارية يبحث فيه الزميل نفي أحمد محمد قرار طلب المغرب المفاجئ بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا